ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينادوا وما نقلوا إلا أن أغناء الله ورسوله من فضله فإن يتوب يكون خيرا له I did you, well, I love you.